அค oo do mm wa kana اون watang kuwi تُرْجَعُونَ mag turnyaw na si i lang gitung matuap bapun ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يؤمن ولا يَبْقَىٰ كَتِبٌ إِلَّا كِتَابَ مَا لَدَى اللَّهِ ۚ كما to be well in the room sap gian á bòi bằng áo la tập quê ấy سفيداً او ضعيفاً او لا يستطيع ان يميل لغوفاً لرمل الولیده <تصفيق> ini شهيدين من giday ini miririnyeikum tailam ngi فرجل na فرجل ما إعتوى إلا ما فتُذَّتِ رائح ذَهُمَ الْأُخْرَى وَلَا بَنَىٰ سُورًا دَاءَ إِذَا مَضَىٰ وَهَلْ تَأْمُرُ أَن bi oran ila agenni dadi kum ako sa po <تصفيق> وأقوم ko mulin أن si waad إلا seku sijaatan q biasa إلا أن تكون تجارة حاضرة أَئِذْ إذا إِذَا دَعَيْنَا in قرآن يحذي بالتي هي أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله احد. الله الصمد. لم kwad be اللَّهِ giro manyoro a i mi man aula so man को oh. عسق اذا وقب ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفات في الوقض ومن اذا حسب صدق الله العريب الفاتحة. الله أكبر, أكبر اشهد ان لا اله الا الله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 إله إلا الله استقيموا يرحمكم الله حاذوا بين المناكب وسد الفرج وتقبلوه في خشوع وخضوع وصل صلاة موجه للاجحافين. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.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 الصراط المختقين صراط الذين انعنت عليهم غير المغضوب عليهم ولا والذين آمنوا اتقوا الله وكونوا